بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات يعماننا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم في كتاب البيوع من منهج السالكين والعلماء رحمهم الله عز وجل اهتموا بكتاب البيوع اهتماما بالغا شرحا وتحشية وتعليقا وبثا لمسائل العلم المتعلقة بهذا الباب وذلك حتى لا يقع المسلم فيما حرم الله عز وجل من الظلم أو الغرر أو الجهالة أو الربا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق رواه الترمذي رحمه الله وابن ماجه وغيرهما وقد صحها هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل فهذا الحديث يجعل المسلم على حذر لأن ما من إنسان إلا وهو يتاجر وليس المقصود بالمتاجرها المتاجرها الكبيرة فقط بل الذي يبيع يشتري ويتسوق في الأسواق هو يحصل منه التجارة إما بالبيع أو الشراء فليحذر المسلم لأن يكون من الفجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق إلا من اتقى الله وبر وصدقه قال القاضي عياض المالكي رحمه الله عز وجل لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها حكم عليهم بالفجور وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُمْ مَنْ اتَّقَ الْمَحَارِمِ وَبَرَّ فِي يَمِينِهِ وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ بإذن الله عز وجل ستكون طريقتنا في شرح الكتاب على الإملاء حتى يتيسر لنا جميعا أن نكتب وأن نقيد ما يقال في مثل هذه الدروس قال القاضي عياض لما كان من ديدني لما النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال القاضي عياض رحمه الله عز وجل لما كان من ديدني التجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها حكم عليهم بالفجور واستثنى منهم استثنى من هؤلاء الفجار من اتقى المحارم وبر في يمينه وصدق في حديثه وثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن التجار هم الفجار إن التجار هم الفجار قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثم. قال ولكنهم يحدثون فيكذ فيكذبون ويحلفون فيأثمون. رواه أحمد والحاكم وغيرهما. قال ابن عبدين الحنفي رحمه الله عز وجل في حاشيته نقلاً عن بعض فقهاء الحنفية في أنه يجب على أهل الإسلام أن يتعلموا باب المعاملات قال من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده هذه قاعدة عامة ما الذي يجب على العبد تعلمه من العلم قال ابن عبدين رحمه الله من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الذي يجب من العلم قال رحمه الله الذي لا بد لك منه كصلاةك أو وباقي عباداتك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الواجب عن الواجب في العلم قال الذي لا بد ذلك منه ومعلوم أن علم التوحيد هو أوجب العلوم التي يجب على العبد أن يتعلمها ثم باقي أركان الإسلام للصلاة وقبل ذلك شرط الصلاة والصيام وإذا كان عنده مال يجب عليه يتعلم أحكام الزكاة وإذا أراد أن يحج أو يعتمر يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة وإذا أراد أن يبيع ويشتري يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء وإذا أراد أن يتزوج يجب عليه أن يعلم أحكام وتعلم وشروط النكاح فف هذا الذي يجب على المسلم أن يتعلمه من فرائض من فرائض الدين لذلك قال دعامدين من فرائض الاسلام تعلم ما يحتاج العبد في اقامه دينه توحيد صلاه طهاره واخلاص عمله لله تعالى ومعاشره عباده ومعاشره عباده لما يجب على المتعبد الذي يباشر البيع والشراء أن يتعلم أحكام البيع قال عبد عبدين رحمه الله والبيوع على التجار يعني يجب أن يتعلم البيوع التجار قال ليحترزوا من الشبهات والمكروهات ليحترزوا من الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات ويجب على العبد أن يتعلم أحكام البيع والشراء قبل التلبس بهما يجب على العبد أن يتعلم أحكام البيع والشراء قبل التلبس بهما ولا يكفي أن يقول يكفينا ربع العبادات ولا يكفي أن يقول يكفينا ربع العبادات نحن في درسنا الماضي قسمنا كتاب الفقه إلى كم قسم إلى أربعة أقسام ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة وما يتعلق به وربع الجنايات. بعض الناس يقول يكفينا تعلم ربع العبادات وقد رد ذلك صاحب مواهب الجليل فقال هذا ليس بشيء من قال يكفينا تعلم ربع العبادات قال صاحب مواهب الجليل هذا ليس بشيء فإن البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم. قال هذا ليس بشيء. فإن البيع والنكاح يتعلق بهما قوام العالم. لأن الله خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء. وكيف يحصل للإنسان التغذى؟ إما بطرق محرمة بالسلب أو النهب أو السرقة. وهذا أمر مسدود ماذا؟ الشريعة وإما بطرق بطرق مباحة وذلك لماذا؟ بالتعامل في باب المعاملات ذلك قال لأن الله خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء ومفتقرا إلى النساء وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يتركه سدى يتصرف كيف يشاء باختياره بل حد حدودا وشرط شروطا إذا كان الأمر كذلك فيجب على كل واحد منا أن يتعلم منه ما يحتاج إليه أن يتعلم منه ما يحتاج ما يحتاج إليه بل قال يجب أن يشهد في باب المعاملات ويبدو وسعه في العمل بالشرع ويحترز من إهمال هذا الباب فيتولى أمر شرائه وبيعه بنفسه إن قدر يتولى أمر شرائه وبيعه بنفسه إن قدر لأنه قد تعلم هذا إيش؟ هذا الباب فإن قدر أن يوكل أحدا في بيعه وشرائه فهذا المنبغي عليه وإلا فيوكل غيره بمشورته ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يعرف الأحكام ويتساهل في العمل بالأحكام عندنا إما أن يشتري الإنسان ويبيع هو فيجب عليه ماذا أن يتعلم أحكامه المعاملات قد لا يقدر الإنسان أن يبيع ويشتري هو فنقول له وكل ماذا غيرك في البيع والشراء ولكن لا تقل انتهت العهدى علي إن وك إن وكلت أحدا في البيع والشراء لا فإنه ينبغي عليك أن تختار الوكيل ماذا؟ الذي عنده علم بالأحكام وعنده اجتهاد في الأخذ بأحكام الشريعة وإلا الذمة مشغولة وإلا الذمة مشغولة بعض الناس يقول يقول أي أحد من الخلق وليس له به علاقة حتى ولو كان يرشي حتى ولو كان يأكل الربا يقول هذا العمل يخصه هو أنا أهم عندي أن يأتيني بالمال في آخر إش في آخر الشهر من بيعه وشراء هذا الوكيل نقول هذا غلط فكما أنه يجب عليك أنت إذا باشرت البيع والشراء أن تعمل بشرع الله سبحانه وتعالى في بيعك وشرائك كذلك يجب إن كن إن كان ليس عندك قدرة على مباشرة البيع والشراء أن تختار وكيلا يتوكل عنك ويعرف أحكام البيع والشراء وإلا فإن الذمة مشغولة وإلا فإن الذمة مشغولة ولا يقول قائل هذا الأمر أنا قد وكلته وهو الإثم عليه هذا غلط فكما قررنا أنه إما أن يكون أنت البايع أو الشاري فيجب عليك أن تتعلم مسائل المعاملات أو أنك إن لم تقدر على البيع والشراء فإنك توكل أحدا ولكن عنده علم بمسائل المعاملات وإلا يلحقك الإثم عياذا بالله لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء في جامع الترمذي وذكرنا هذا لكم البارحة أنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه في الدين لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه في الدين لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الرّيبة شام أبه قد جاء في رواية أخرى لا يبع في سوقنا إلا من تفقها وإلا أكذ الربا شاء أم أبى قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله عز وجل في تعليقه على سنة الترمذي قال رحمه الله نعم تعليقا على هذا الأثر عن عمر قال نعم حتى يعرف ما يأخذ وما يدع. لا يبع في سوقنا إلا من يفقه في الدين قال نعم حتى يعرف ما يأخذ وما يدع وحتى يعرف الحلال والحرام ولا يفسد على الناس بيعهم وشراءهم بالأباطيل والأكاذيب وحتى لا يدخل الربا عليهم من أبواب قد لا يعرفها المشتري انتهى كلامه رحمه الله ثم قال بعد ذلك أيضا وبالجملة لتكون التجارة تجارة إسلامية صحيحة يطمئن إليها المسلم وغير المسلم لا غش فيها ولا خداع، لا غش فيها ولا خداع. وهذه المجالس يا إخواني هي من مجالس الذكر حتى وإن كانت باب المعاملات له تمحض تام فيما يكون بين بين الخلق إلا أن هذا التمحض التام فيما يكون بين الخلق هو مبني في الأصل على ماذا؟ على قواعد على قواعد الشريعة قد يكون باب المعاملات باب معاملة بين الخلق مع بعضهم البعض قال أهل العلم رحمهم الله لأن هذا الباب إنما يقرر على وفق الشريعة فكان حضور مثل هذه المجالس كذلك من مجالس الذكري كذلك من مجالس الذكري قال عطاه نابي رباح رحمه الله مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه ذلك ليس مجالس الذكر كما يحصرها بعض المبتدعة في مجالس الأدعية فقط أو في مجالس الوعظ لا فإن مجالس الذكر هي أعم من ذلك فإن مجالس العلم وتقرير العلم هي من مجالس الذكر كما قال عطى ابن أبي رباح رحمه الله عز وجل مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه ذلك من شدة عناية التجار السابقين بهذا الباب نقل عنهم من الأمر الشيء العجاب قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله وكانت التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقهاء كان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها وعن إمة خوارزم أنه لا بد للتاجر من فقيه صادق لا بد للتاجر من فقيه صادق فلهذا وذاك كان هذا الباب وهذا الكتاب أعني كتاب البيوع من أهم الكتب في الفقه لأنه لا يخلو إنسان من بيع من بيع وشراء قد يخلو من النكاح قد يخلو من الجناية قد يخلو من بعض الأبواب ولكن من أبواب البيع والشراء لا يخلو منه حتى حتى الصبيان المصنف رحمه الله عز وجل قال كتاب البيوع قال رحمه الله كتاب البيوع اعلم أيها الطالب أن تعريف المركب متوقف على معرفة كل من مفرديه. عندنا الآن كتاب البيوع هذا يسمى بالمركب الإضافي هذا يسمى بالمركب الإضافي وقال أهل العلم رحمهم الله عز وجل إن تعريف المركب يعني المركب ماذا الإضافي كتاب البيور. أصول الفقه كتاب الطهارة القواعد الفقهية يسمى ماذا مركبا إضافيا قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل إن تعريف المركب متوقف على معرفة كل من مفرديه يعني كتاب على حده وبيوع على حده بعد ذلك يرك بعد ذلك يعرف بالتركيب الإضافي بكل المفردتين فكتاب مصدر كتب كتابا وكتبا وكتابه الكتاب مصدر كتب كتبا كتب كتابا وكتبا وكتابة ومعناه في اللغة الجمع والضم ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وسميت كتيبة الخيل والجيش بالكتيبة لاجتماعها وسمي الكتابة بالقلم وذلك لاجتماع الحروف والكلمات سمي الكتاب بالقلم وذلك لاجتماع الحروف والكلمات والمراد بها به هنا الكتاب يعني المكتوب المراد بالكتاب هنا يعني المكتوب يعني هذا مكتوب في البيوع المراد بالكتاب هنا المكتوب يعني هذا مكتوب في في البيوع كتاب فعال بمعنى مفعول كتاب فعال بمعنى مفعول أي هذا مكتوب في في البيوع ويسمى بعض الذين لا يكتبون كتابا يسمى بعض الذين لا يكتبون كتابا حتى وإن كان لا يكتب وهذا مما يلغز به أهل العلم رحمهم الله قال هناك من الأشخاص من يسمون كتابا وهم لا يكتبون قال أهل اللغة مثل الخياطين مثل الخياط لكونه يجمع الإبر أو الإبرة ويغرزها في الثوب ويجمع الثوب مع بعضه مع بعض ويضمه فيسمى هذا الأم ماذا كاتبا ولكن ليس بالمعنى المشهور عند أهل اللغة فلو قيل لك هناك رجل الأم لا يكتب ومع ذلك سمي كاتب فيقال من الخياط لكونه ينطبق عليه معنى الجمع والضم من جهة من جهة اللغة. ونحن لماذا نعرف كتاب البيوع؟ نعرف كتاب البيوع وذلك مهم جدا. لأننا إذا عرفنا معنى البيوع استطعنا أن ننزل عليه الأحكام الشرعية. لمن علماء رحمهم الله عز وجل يهتمون بتاعرين في البيوع قال أهل العلم لأننا إذا عرفنا معنى البيع استطعنا أن ننزل عليه الأحكام الشرعية فليس كل كل مدعاه الناس صار بيعا فليس كل مدعاه الناس صار بيعا فنقول البيع في اللغة أو البيوع في اللغة جمع بيع وهو مصدر بعته يقال باع يبيع بمعنى تملك وبمعنى اشترى وهو مبادلة مال بمال ويطلق البيع على الشراء فهو في علم اللغة من الأضداد كما في قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن والمقصود أنهم ابتاعوه بثمن أي باعوه إلا أن العرفة قد خص البيع بفعل البائع العرف خص البيع بفعل البائع وهو إخراج المبيع من الملك والشراء بفعل المشتري وهو إدخال المبيع في الملك العرف عند الناس أخص من العرف اللغوي فإن العرف اللغوي يطلق البيع على ما يكون فيه البيع بالصفة المعروفة وكذلك بالشراء، وأما في العرف عند الناس فقد خص البيع بفعل البائع ما هو فعل البائع؟ هو إخراج المبيع من الملك هذه السلعة عند البائع فأخرجها من ملكه إلى آخر يسمى ماذا؟ يسمى بائعا الذي اشترى وهو المشتري وهو إدخال المبيع في ملكه إدخال المبيع في في ملكه وقال كثير من الفقهاء رحمهم الله عز وجل من جهة اشتقاق البيع قال هو من الباع هو من الباع لأن كل من المتعاقدين يمد باعه للأخر والإعطاء يمد باعه للأخذ والإعطاء وأما البيوع هذا في اللغة أنه يعود إلى الملك والتملك ويعود كذلك إلى مبادلة مال بيش بمال هذا من جهة اللغة أما من جهة الاصطلاح وهذا المهم عندنا فقد عرف البيوع من جهة الاصطلاح فقهاء الشافعية بقولهم مبادلة المال بالمال لغرض التملك مبادلة المال بالمال لغرض التملك التجارة مبادلة مال بمال لكن لغرض التملك لا فإن الذي تستأجره لا تملكه وإنما في أصل ملكه لمن للمؤجر وأما البيوع فإنها مبادلة مال بمال لغرض إيش؟ التملك لغرض التملك وهذا قد عرفه بعض فقهاء الشافعية وكذلك قد عرفه أيضا بعض فقهاء الحنابلة كذلك عند الشافعية تعريف آخر قالوا البيوع عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة قالوا بعض فقهاء الشافعية في تعريف البيوع قالوا عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة ما معنى هذا التعريف قولهم عقد عند الشافعية أخرج بيع المعاطات لأن عند الشافعية بيع المعاطات ليس عقدا لأنه لم يكن فيه إجاب وقبول باللفظ فلا يعتبر عند فقهاء الشافعية عقدا ما معنى بيع المعاطات؟ من يعرف بيع المعاطات هذا يستع أنت في اندولو... في إندلو في إندلسيا على فقه الشافعية أو على غير على لا يعني في الأصل الأصل الدليل هذا أمر أورو... لا... معروف لكن لا في الأصل معنى بيع المعاطات أنك العقود إما أن تكون عقود لفظية أو تكون عقود فعلية. عقود لفظية قولية أو تكون عقود فعلية العقود القولية بكم هذا بأربعين ربية يقول المشتري بكم هذا فيقول البايع بأربعين ربية فيقول المشتري اشتريت فيقبل باللفظ كل منهما يسمى إجاب ويش وقبول باللفظ هذا يسمى بيع المعاطات لكن مثلا وجدت هذا المنديل في البقالة وكان عليه السعر الرقم مثلا بخمسين ربية ثم ذهبت إلى البائع وأعطيته خمسين ربية وأخذها دون لفظ لا منك ولا من. هذا هو بيع المعطاء عند فقهاء الشافعية هذا البيع باطل عند فقهاء الشافعية هذا البيع باطل لأنهم يشترطون في البيوع أن تكون من البيوع القولية أن يكون هناك إيجاب وقبول لفظي وبيع المعطاء على ثلاث صور سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى لكن الصحيح هو اختيار جماهير أهل العلم أن بيع المعاطاة صحيح أن بيع المعاطاة صحيح ولكن أردنا فقط شرح تعريف ماذا؟ الشافعية رحمهم الله عز وجل معاوضة أخرج الهدية عقد معاوضة البيع والشراء عقد معاوضة مال بإيش؟ بمال تعطيني منديل أعطيك ماذا مالا فهذا فيه ماذا فيه عوض فيه فيه معاوضة بخلاف الهدية الهدية أعطي صديقي هدية ولا أرجو منه أن يرد علي إيش؟ عوضا فقالوا عقد البيوع عقد معاوضة أخرج إيش؟ الهدية لأنها ليست من عقود المعاوضات عقد معاوضة مالية في قولنا مالية خرج النكاح في قولنا مالية خرج النكاح فإن النكاح من عقود المعاوضات ولكن ليست مالية ولكن ليست مالية هو عقد معاوضة مالية تفيد ماذا تفيد ملك عين أو منفعة تفيد ملك عين هذا المنديل إذا تملكته أصبح إيش أصبح بيعا لكن إذا استأجرته هل يسمى بيعا لما لأنه لأنه ليس تملك هذا المكبر إن اشتريته وتملكته يسمى ماذا؟ أجيب يسمى بيعاً لكن إن استأجرته يسمى بيعاً لا فيسمى إجارة لذلك قالوا هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين هذا هو العين تفيد الملك يخرج إذا قلنا تفيد الملك نخرج إيش؟ الأحسن. نخرج الإجارة عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة أو منفعة على التأبيد يخرج أيضا إيش الإجارة فإنك لما أخذت هذا واستأجرت أنت قد تملكت هذه المنفعة ولكن تملكت المنفعة تملكاً مؤقتاً أو على التأبيد في الإجارة مؤقتاً تملكاً ماذا؟ مؤقتاً إذن قالوا هو عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لما قالوا على التأبيد أخرج إيش؟ الإجارة لأنك أنت تملكت المنفعة في الإيجار ولكن ليس على إيش على التأبيد فإذا انتهى وقت الإيجار انتهى ماذا تملكك لهذه لهذه المنفعة؟ قالوا لا على وجه القربة معنى لا على وجه القربة أخرج القرض أخرج القرض فإن القرض لا يسمى ماذا لا يسمى لا يسمى بيعا وإنما هو من عقود الارفاق والرحمة والإحسان عندنا عقود معاوضات وعندنا عقود من قبيل الارفاق والإحسان والرحمة باب القرض ليس من عقود المعاوضات لأننا إذا قلنا إن باب القرض من عقود المعاوضات فإننا ندخل في الربا لأن كل قرض جر نفعا فهو فهو ربا فهو ليس من عقود المعاوضات. لا أرجو بإقراضي أخي عوضا على هذا القرض لأنك إذا رجوت عوضا على هذا القرض فقد خرجت من كون هذا القرض من عقود الإرفاق والرحمة والإحسان إلى عقود المعاوضات. فإذا أخرجنا القرض من عقود المعاوضات، دخلنا في ماذا إذا أخرجنا القرض من عقود الإرفاق والرحمة والإحسان وأدخلناه في المعاوضات دخلنا في باب إيش الربا لأنه بإجمع أهل العلم كل قرض جرى نفعا فهو فهو ربا وقد روي في هذا الحديث ولكن لا يصح ولكن أهل العلم رحمه الله أجمعوا على هذه القاعدة في باب البيوع أن كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا التعريف أردت به التدريب أردت به التدريب لكي أشرح بعض مصطلحات الفقهاء رحمهم الله عز وجل في كتاب البيوع. ولكن التعريف المختار وذلك لوضوحه هو تعريف الحنابلة رحمهم الله عز وجل وهذا قيدوه لأننا سنشرح التعريف مفردة مفردة قال الحنابلة قالت الحنابلة رحمه الله البيوع معناه في الاصطلاح مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض قولهم رحمهم الله مبادلة مال ما معنى الجواب المراد بالمال هنا كل عين مباحة بلا حاجة المراد بالمال هنا كل عين مباحة بلا حاجة الآن الربيه مال أجيبه مال الاسم التجاري عندنا الآن ما يسمى بالاسم التجاري عندنا اسم تجاري ماركة مسجلة معروفة هذا الاسم التجاري يباع ويشترى فهل هذا الاسم التجاري يسمى مالا الجواب ها يسمى مال لأن هذا هذا التعريف ينتبق عليه كل عين مباحة هذا الاسم التجاري هو عين إيش مباحة مباحة النفع بلا بلا حاجة كذلك الذهب يسمى مال ها يسمى مال لأنه عين مباحة النفع والفضة تسمى مال يسمى مال كذلك البر كذلك الشعير كذلك القمح كل ذلك يسمى مالا وإنما العرف الحاضر هو الذي خص المال بماذا بالنقود وإلا كل كما قال الفقه رحمهم الله عز وجل كل عين مباحة النفع بلا حاجة فإنها تسمى تسمى مالا فإنها تسمى مالا قولهم مباحة النفع قلنا أنه كل عين الاسم التجاري عين ولا مبعين عين تباع وتشترى البر عين وليس أو وصف ها عين الشعير الذهب الفضة كل ذلك أعيان كل عين مباحة النفع معنى مباحة النفع أنه لا بد أن يكون فيها نفع فيخرج من التعريف أمران مباحة النفع يخرج منه أمران الذي لا نفع فيه الصراصير الآن فيها نفع أجيبه ليس فيها نفع لبني الإنسان فلا تسمى إيش مالا لأنه ليس بنافع الأمر الثاني الذي يخرج من مباحة النفع ما كان محرم النفع ما كان محرم النفع كآلات المزامير والموسيقى فآلات المزامير والموسيقى هي عين صح ولا لا ولكنها عين مباحة الجواب لا لذلك لا تسمى إيش مالا فلو أن محتسبا أتلف آلة من آلات المزامير واشتكى صاحب هذه الآلة إلى القاضي وقال إن فلان المحتسب أتلف آلة المزامير الفلانية فهل القاضي يحكم على هذا المحتسب بكونه أتلف مالا الجواب أجيبه لا لأنها محرمة النفع لحظنا الآن في قضية أنه لا يجوز للمحتسب غير المولى هذه مسألة أخرى المحتسبين على قسمين محتسب محتسب مولى ومحتسب غير مولى يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن يوليه من الوالي هذا يسمى عند الفقهاء المحتسب إيش المولى أو أن يكون محتسبا غير مولى فالمحتسب غير المولى له أحكام والمحتسب المولى له أحكام نحن نتكلم الآن عن مسألة أخرى ليس عن مسألة أنه يجوز للعبد الغير المولى من الوالي أن يتلف على الناس مزاميرهم فإن هذا قد يؤدي إلى منكريش أعظم لكن لو نقل... قلنا لو أن المحتسب المولى أتلف مزمارا من المزامير وطالبه صاحب المزمار بتعويضه وضمان هذا المزمار فإن ليس عليه إيش؟ ضمان بل حتى لو أن المحتسب الغير مولى أتلف مزمارا فإنه ليس عليه ضمان ولكن قد يعزره الحاكم لأنه قد قد حصل منه افتئات على من؟ على الدولة واضح؟ فليس كلامنا يا إخوان أننا نجوز أننا نتلف المزامير فإن هذا يرجع إلى المحتسب المولى ولكن نقول لو أنه أتلف فإن ليس فيه إيش فيه ضمان لماذا لأنه غير مباح إيش النفع لأنه غير مباح النفع مثال آخر لو أن إنسانا اشترى ممرا الآن هذا الجدار فيه ممر ولا أستطيع أن أخرج من هذا البيت لو قلنا أنه بيت إلا بهذا الممر وهذا الممر أنا لا أملكه أنا لا أملكه فأشتري الممر وهذا يسمى اشتراء عين أو منفعة منفعة هذا يسمى اشتراء منفعة لو أن إنسانا اشترى منفعة كممر طيب لو أن إنسانا اشترى منفعة كممر ليكون هذا الممر خمارة فهل هذا الأمر مباح النفع أجيبه لا ليس مباحا النفع فهذا البيع فاسد وهو بيع وهو بيع محرم هو بيع محرم قال مبادلة مال ولو في الذمة عرفنا تعريف إيش المال أنه إيش أجيبه عين مباحة النفع بلا حاجة والفقه رحمهم الله لهم كلام في قوله بلا حاجة ولكن كما يقال نأخذ المسائل الواحدة تلو الأخرى نرجع للتعريف الذي هو تعريف البيوع مبادلة مال وآخذنا معنى إيش مال مبادلة مال ولو في الذمة أي أن البيعة قد يقع على معين، وقد يقع على شيء في الذمة، قد يقع العين البيع على معين، وقد يقع على شيء في الذمة. كأن هنا التعريف يقول مبادلة مال معين ومبادلة مال في الذمة أيضا هذا كله يسمى يسمى, كل يسمى يسمى بيوعا. هذا كله يسمى يسمى بيوعا. فنخرج من هذا قالوا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباعة بمثل أحدهما عندنا الآن عين وعندنا دين وعندنا منفعة مباحة وهذه كلها فيها إيش؟ فيها مبادلة هذه كلها فيها فيها مبادلة عندنا ماذا؟ عين هذا إيش منديل يسمى هذا أبيع لك هذا المنديل الذي بيدي هذا ماذا عين وعندنا دين أو ذمة وعندنا إيش منفعة مباحة هذه ثلاثة أمور يتفرع منها تسع صور من صور البيع تسع صور من صور البيع الصورة الأولى مبادلة عين بعين مثاله هذا المنديل بهذه العشر هذه العشر معلومة ولا لا واضحة للعين صح ولا لا مبادلة عين بعين الثاني مبادلة عين بدين هذا المنديل بربية الربية الآن واضحة أمامك لا هذا يسمى عين بايش بدين العين واضحة وأما السمن فغير معلوم عينه غير معلوم ماذا عينه هذه العشرة أو غير هذه العشرة لكن العشرة معلومة من جهة إيش؟ الوصف ولكن ليست معلومة من جهة ماذا؟ العين أي هذه العشرة بعينها ولكن معلومة من جهة ماذا يا إخواني؟ من جهة الوصف وهذا يفيدنا في باب السلم سيفيدنا كثيرا هذا في باب السلم هذه المقدمة مهمة لأننا ستختصر علينا شيئا كثيرا في أبواب البيوع سيختصر علينا مثل هذا الكلام الشيء الكثير في أبواب البيوع. أولا قلنا مبادلة عين بإش. الثاني مبادلة عين بدين. الثالثة مبادلة عين بمنفعة. هذا الثوب أو هذا المنديل مبادلة عين بمنفعة. بهذا إيش؟ ها ماذا قلنا شيء هنا خلقنا نحلو الممر مبادلة عين بماذا الممر هذا ماذا منفعة ولا عين منفعة مبادلة عين بمنفعة واضح الصورة الرابعة مبادلة دين بعين نخفي هذا المنديل عندي منديل صورته كذا ووصفه كذا ووصفه كذا هذا يسمى ماذا ذمهدين قلنا بعين بهذا المكبر هذا ماذا عين هذا ماذا عين قالوا مبادلة دين يعني موصوف بعين يعني ماذا معلوم أمامك واضح يا إخواني هذا يسمى مبادرة دين بماذا بعين كسيارة موصوفة بهذا الدينار الدينار موجود الآن أمامك والسيارة إيش موصوفة وهذا يسمى بيع الموصوفات وهل يصح بيع الموصوفات أو لا يصح سوف نأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى كاملا في ثنايا شرحنا لكتاب البيوع لكننا إذا تعلمنا هذه الصور التسعة فإن البيوع لا تخرج عن هذه الصور التسعة البيوع معاملات الناس في البيوع لا يخرج عن هذه الصور التسعة قلنا الأولى ماذا مبادلة عين بماذا الثانية الثالثة الرابعة مبادلة دين بماذا بعين. الخامسة مبادلة دين بدين مثاله عندي سيارة اسم الله وعبد الرحمن عنده سيارة أقول لي عبد الرحمن عندي سيارة من نوع قريلة وصفها كذا ووصفها كذا ووصفها كذا أريد أن أبيع هذه السيارة عليك ويقول عبد الرحمن أنا سيارة لكسز ما يصلح لكسز في مقابل لكن خلني خل نشتريها منه يقول عندي سيارة لكسز أنا لا أراها لكن وصفها كذا ووصفها كذا وصفها كذا هذا يسمى مبادلة دين بماذا بدين سيارة موصوفة بسيارة إيش موصوفة الخال نعم السادس مبادلة دين بمنفعة كسيارة موصوفة بماذا؟ بممر يفتحه السابع مبادلة منفعة بدين هذا كم؟ سابع نقول مو... لا عفوا مبادلة منفعة بعين كما مر دار بهذا ماذا بهذه العشرة؟ ما مر الدار ايش منفعة وهذه العشرة؟ عين. مبادلته منفعة بعين. الثامن مبادلته منفعة بدين. الأولى بما بماذا بعين. وهذه الثامنة بماذا بدين. كما مر دار هذا ماذا؟ منفعة بدر بديرها من في الذمة هذا يسمى بماذا بدي التاسع مبادلة منفعة بماذا بمنفعة مبرن به مبرن فهذه تسعة صور من صور وهي صور البيع هي تسع صور وهي صور البيع لا تخرج البيوع عن هذه الصور وسوف نأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى على التفصيل في ثنايا شرحنا لكتاب البيع قال رحمه الله في تعريف البيع مبادلة إيش قلنا مال ولو في الزمة ثم قال أو منفعة مباحة عندنا كم مبادلة الآن أو, أو لا تنظر إلى يدي <تصفيق> انظروا إلى الذي في عنا إلا في في أذهانكم أنا دائما يقول للطلاب هذا كم وأنا أقصد ثلاثة لكن الطالب لأنه لم يضبط المعلومة ينظر إلى هذا ويقول أربعة لا انظروا إلى الذي قد حفظته قبل قليل كم يرجع إلى كم أمر في الأصل ثلاثة عين ذمة منفعه وتفر عن هذه كم تسع صور زين طيب قلنا مبادلة مال ولو في ذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما تسعة الصور هذه على التأبيد على التأبيد يخرج ماذا أحسنتم يخرج كما خذنا بتعريف إيش السافعية رحمهم الله يخرج الإيجار لأن الإيجار وحتى وإن كان مبادلة مال بمال في منفعة مباحة إلا أنه على التأبيد أو على التوقيع التأقيت على التأقيت وليس على التأبيد فيخرج من ذلك الإيجار فإن الإيجار فيها مبادلة فلو استأجرت منك بيت بمئة درهم هذه إيجار ولكن ليست على على التأبيد قال مبادلته إذا لو أخذنا هذا التعريف وحفظنا هذا التعريف وخرج وخرجنا من درس الليلة أو درس هذا المساء بحفظ التعريف فإنه سيسهل علينا الشيء الكثير في أبواب البيوع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة من مباحة بمثل أحدهما على التأذير ثم قال غير رباء قال غير رباء احترزه قال غير رباء لأن الرباء من البيوع الرباء ليس من البيوع فالربا ليس بيعا، فمن الخطأ أن يقال البيوع المحرمة ومنها الربا، فإن هذا خطأ، وإنما الربا ليس بيعا. <تصفيق> مثاله درهم بيش بدرهمين، هذه مبادلة مال بمال، ولكن لا يسمى بيعا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرمه. وحرم الربا فجعل الله سبحانه وتعالى الربا قسما للبيع وليس اسما في ماذا في البيع الربا قسما للبيع يعني البيع قسم والربا إيش قسم وليس الربا قسما في إيش في البيع وليس الربا قسما في البيع لقول الله سبحانه وتعالى وأحمل الله البيع هذا قسم وحرم إيش الربى هذا قسم آخر فليس الربى بيعا إذن قال أهل العلم رحمهم الله فجعل الله الربى قسيما للبيع لا قسما من البيع قسيما للبيع لا قسما من من البيع قال غير ربى ولا ولا قرض أحسنتم القرض ينطبق عليه المعلة السابق في تعريف البيع القرض مبازلة مال بمالخ التعريف من جهة المبادرة ومن جهة أنعواج التأبيد لكن لا يقصد بالقرض إيش الربح لا يقصد بالقرض ماذا الربح كما قلنا في تعريف الشافعية عقد إيش معاوضة وأخرجنا من المعاوضة إيش إلي أن قلنا في آخره ليس على وجه إيش القربة فنحن هنا نقول من غير قرض لأن القرض لا يقصد به الربح فإن قصد بالقرض الربح أصبح ماذا أصبح ربا أصبح ربا مع أن القرض مبادلة مال بمال على وجه التأبيه ولكن ليس على وجه الربحية وإنما على وجه الإرفاق والإحسان والرحمة وإنما إذا كان على وجه الربحية فإنه يدخل في ماذا في باب الربا لذلك احترز الفقهاء رحمهم الله وأدخلوه في التعريف من يعيذي التعريف لو حب حب مهم المبادلة مبادلة, مبادلة مال ولو في الزمة أو منفعة المباحة بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا ولا ولا قر إن ضبط هذا التعريف بما قد شرحناه لكم من قيود واحترازات في التعريف فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى ستوفق إلى معرفة هذا الباب معرفة جيدة بإذن الله عز وجل كملنا في الوقت يا إخواني البيوع لما قرأناه على الأشياء كان يحصل عندنا استغلاق لأن باب البيوع لا يطرق دائما عند الشرح أو يطرق دائما بالشروح أكثر الكتب المطروقة بالشروح هو ربع ماذا؟ إيش؟ العبادات لذلك الفهم فيها إيش؟ أسهل كذلك ربع العبادات لأن الإنسان في العادة ماذا يباشر إيش؟ العبادة وكذلك لأن ربع العبادات المدارسة بين طلاب العلم فيها إيش؟ كثير بخلاف ربع ماذا؟ المعاملات فقد يستغلق على الإنسان بعض المسائل في ربع المعاملات ولكن هذا الاستغلاق يجعله يقف الكتابة ويقول لا أفهم هذا هذا الباب أو أنه يجاهد نفسه ويعالج نفسه حتى يفهم هذا الباب بلا شك أنه الثاني أنه يعالج نفسه حتى يفهم هذا الباب لأنه هذا الباب باب كما ذكرنا باب مهم ونقدمت بالأمس واليوم لأهمية هذا الباب بأنه باب مهم وقد يستغلق على الطالب بعض مسائله فينصرف عن دراسة هذا الباب فيقع في البيوع المحرمة فيقع في البيوع في البيوع المحرمة وليقول قائل إني إذا تلبست ببيع، فإني أسأل فقد تكون يا عبد الله تتلبس بالبيوع المحرمة لين النهار وأنت إيش جاهل تليس فتقع في في العثم عيادا بالله في الشاهد وقد كان بعض العلماء يستغلق عليه باب من أبواب الفقه وهو من العلماء الحفاظ هل يترك هذا الباب أو أنه يعالج نفسه ويكرر ويكرر ويدمن النظر حتى يفتح الله عليه فيه الجواب بلا شك أنه لا بد للطالب أن يعالج أن يعالج نفسه ويكرر في هذه المسائل ويرجع إلى بيته ثم يعيد ويرجع ويكرر وقد وقال أهل العلم إذا خرج الإنسان من الدرس وقد استوعب خمسين في المئة فهو من الأذكياء في أبواب العلم وأظن أنه أكثرنا قد استوعب إن شاء تعالى إلى السبعين أو الثمانين ومنا إلى مئة بالمئة بذل الله تعالى فلا يكون الإنسان على يأس لا يكون الإنسان على يأس أعلم بعض طلاب أعلم بعض طلاب العلم من كان إذا استغلق على مسألة يبكي والله يبكي ثم يعالج نفسه ثم يعالج نفسه ثم يعالج نفسه حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه هذه المسألة ويكون عنده من السرور والفرح من الله به عليه فالطالب المنبغي عليه أن لا يكون آخر عهده بال... بالدرس مكان إيش؟ الدرس، ولكن طالب العلم يكون معه الدرس حتى فيش في بيته، حتى وهو يمشي يكرر ويراجع ما قد تعلمه ما قد تعلمه في دروس العلم. أما يأتي الطالب أخذ الدرس اليوم وقيد ثم ذهب إلى البيت، ثم عاد في اليوم الآخر إلى الدرس ولم يراجع ولم يحصل مراج ولم يحصل منهم مراجعة، فإن هذا حتى وإن سمي في الظاهر أنه حضر درسا من دروس العلم، ولكن لا يسمى في الحقيقة بطالب علم. وعندي كلمة دائما أقولها: إن طل إن طلاء إن محبى العلم كثير. إن محبي العلم كثير، ولكن طلاب العلم قليل. كل منا يحب العلم، لكن الذي يطلب العلم بحزم وجد فينا قليل. لذلك العلم الشرعي مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابع لرسول الله صلواته ربه وسلامه عليه واختيار مدرس على عقيدة صحيحة كذلك لا بد في الطالب من مسألة مهمة الحزم والجد والاجتهاد لا بد إن رأيت طالبا يحضر دروس العلم وعنده إخلاص فيما يظهر وعنده متابعة لكن ليس عنده جد وليس عنده حزم ولا اجتهاد فهذا لا يعد من طلاب العلم على الحقيقة فنقول إذا أردت أن تحصل علما كثيرا في وقت يسير فكن من أصحاب الجد والحزم النووي رحمه الله عز وجل جلس ستة سنوات لا جلس ستة سنوات لا ينام إلا جالسا بقي ست سنوات لا ينام إلا جالسا معلوم أن نيو رحمه الله مات لم يكن كبيرا في مات دون أربعين لكن انظروا إلى الكتب المجموع اللووي كتب التهذيب الأسماء واللغات كتب كثيرة قد خلفها من أن نيو رحمه الله عز وجل الشيخ حافظ الحكم رحمه الله عز وجل قد مات دون الأربعين لكن عند هؤلاء إيش جد واجتهاد وحزم يأخذون الأمر بايش بالحزم والاجتهاد واحفظوا هذه الكلمة إن محبي العلم كثير ولكن طلاب العلم قليل فكن يا عبد الله من أحد الصينتين إما أن تكون محب للعلم إذا الله خير لكن لا تقول إني من طلاب العلم لأنك إذا كنت محبا للعلم فكن من طلابه. الآن طالب الدنيا. هل يجل هو يحب الدنيا؟ محبته للدنيا. هل يأتيه بالدنيا؟ لا. لابد ماذا؟ أن يطلبها. طالب العلم يطلب أشرف ما يكون. ألا وهو العلم الشرعي. حب حبه للعلم لا يأتي بيش بالعلم كما أن حب صاحب الدنيا لا يأتي بإيش بالدنيا ولكنه حب حبه للعلم المنبغي أن يكون مع حب للعلم أن يكون ماذا يطلبه ذلك السمية طالب علم أي أنه يطلب إيش العلم أي أنه يطلب العلم لا أنه فقط على حب على حب لهذا العلم كما الآن ما أخذنا في الوقت الساعة هذه أنا حتى في دروسي في السعودية لا أجعل ساعة الخلفة لأن الطلاب يتوجهون للساعات فلو جعلنا الساعة في الخلف فيعرف الطالب كل الطلاب يتوجهون إلى في الخلف ولكن السلف يقول حدث الناس ما ما رمقوك حدث الناس ما رمقوك وأما إذا رمقتم الساعة نتوقف أه أي عبد الرحمن ما رأيوك؟ وين سيارتي يا شيخ؟ كم الآن لنا يا شيخ لقمان شيخ كمر شيخ كمر كم لنا الآن, الآن من الوقت؟ ساعة واحدة فقط لا أكثر الله أعلم ثمان دقائق طيب نتوقف عند هذا وندخل في كتاب الاعتقاد